لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إ ل ا ق م ي م ا وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذابا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 وكاسا بها ق ا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه